ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض يكون مجد الرب الى الدهر يفرح الرب باعماله الناظر الى الارض فترتعد يمس الجبال فتدخن اغني للرب في حياتي أرنم لالهي ما دمت موجودا فيلذ له نشيدي وانا افرح بالرب